أسمع إذا أثن النفاق النطاق ثوبا تلبسه المقام وتشد وتطعها بهذر وثم ترسل الاعلى الى الأسفل قالوا إنها شقة نطاقها نصفين فشد في أهل المجداد الذي اعد للرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو ما في طريق الهجرة واقتصرت على الآخر فسميت ذات النطاقين زوجة الزبير ابن الأوام وقد صبرت على التعب مع الزبير هاجر إلى المدينة ويهامل أبي عبد الله بن الزبير ولد في المدينة فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة وقال نادي المهاجرون قال اليهود فسد امم انها ستسر من يولد لهم اولا ام اسماء اخو ثايله ابن عبد الازز من بني عامر بن ير اي صار انها ماتت قبل ان تسلم الثانيه عائشه رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضائرها كثيرة كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة من أمها وأبيها شاهد بدرًا مع المشركين وأسلم أبعد ذلك يعني جاء مع المشركين الذين قاتلوا في بدر، ثم هداه الله تعالى وأسلم أم عائشة وأبي وعبد الرحمن يقال لها أم الرومان ابنة عامر بن ابن عبد الشمس بن عثار ابن عذينة بن سبيعة ابن دهنان ابن الحارث بن غنم بن مالك ابن كنانة يجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنانة أسلمت أمهما أم الرومان وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من أولاد أبي بكر محمد ويقال له من أولاد أبي الرحمن محمد ابن أبي الرحمن ويقال له أبو أتيك ولد بهايات النبي صلى الله عليه وسلم وله صحرة لم يعرف الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض اللهم وذلك لأن ابا قحافه صحابي وولده ابو بكر صحابي ولد ابي بكر عبد الرحمن صحابي ولد عبد الرحمن عبد الله صحابي او محمد يعني محمد صحابي ابن عبد الرحمن صحابي ابن أبي بكر صحابي ابن ابي قحافه صحابي قالوا لا يره أربعة كلهم صحابي بعضهم اولاد بعض الا انه قالوا يمكن عظام والد زيد بن حارثه ان زيد بن حارثه واباه وابنه وابن ابنه ايضا صحابي أي لان والد زيد اسمه حارث صحابي وزيد صحابي وابنه اسامه صحابي واسامه تزوج ايضا وولد له ويكون ولده صحاب يقول من أولاد أبي بكر محمد ابن أبي بكر ولد آم حجه الوداع كانت خرجت أمه أثنى ابن تعميس وهي حامل ولما كانوا في أدن فليفة ولدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم الواهيه النفاذ فاحرمت وتمت حجها عبدوا ان محمد هذا قتل بمصر وزفن بها وذلك لانهم اتهموه ابن اميه انه من جمله الذين تمالؤوا على قتل عثمان فقتل كذلك من اولاد ابي بكر أم كلهم ابنت أبي بكر ولدت بعد رثاك أبي بكر رضي الله عنه ألما حضره الموت قال لآيشة إنما هما أخواكي وأختافي فقالت كيف أكيف يكون الأختي ما لي إلا أسمع. فقال ذو بطن يعني التي هي حبيبة حامل قال أرى أنها تأتي بأنهر فولدت أم كذوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر أمها حبيبة أفاة أبن خارجة ابن زيد بن عبي جهير الانصاري أم كلهم هذه سجو وجهة طالحة بن عبيد الله يقول وله ثلاث بنين وثلاث بنات كلهم له صحبه إلا أم كلهم أبنوه عبد الرحمن ومحمد وعبد الله وإن كان عبد المحمد مات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر ولد في آخر حياته ولكن يمكن أنه حنته أو رأاه وهو صغير البنات ام كلثوم وعسمه وعائشه ام كلثوم ليست لها محمد رجل بايات النبي صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر رضي الله عنه رجمات الاخره الي ثلاث ليال مقينا منه السنه ثلاث عشره هكذا عرفوا وفاته الخليله الثاني أبو هafs عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز بن رياح، ابن عبد الله، ابن قرب، ابن رزاه، ابن عدي بن شاب، ابن لؤي بن غالب. يجتمع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في, في أقواله إلى له الثلاثة أولاد: ساين بن شاب. عادي بن كاب كلاب مرة مرة بن كاب يتكيان في كاب ابن لؤي أمه حنثم ابن تهاشف أو هشام ابن الغير بن عبد الله بن عمر بن نخذوق أسلم بمكة رضي الله عنه شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنه في غزوه من الغزوات ولا في عمره ولا في حجه بل كان مصاحبا له دائما كان في اول الامر شديدا على المسلمين وكان يهدد من اسلم ويخوفهم ثم لما ذكر له أن أخته وزوجها مسلمين استاء لذلك وذهب إليهما ولما طرك ترك عليهم الزاب خاف منه الزوج أختها فاختبأ ادخل وقال أصبأتما قالت بل أسلمنا ونحن ندعوك الى الاسلام وكان عندهما صحيفه ابيها ايات من سوره طه فأراد ان يقرأها فقالت انك نجس لا ود انك تغتسل وتتطهر فرغبته فهداه الله وتطهر واخذ يقرا تلك ووقعت في قلبه فهداه الله تعالى ولما أسلم أتوي المسلمون يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ذلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلمهم مختبئون في دار الأركم قال لماذا نختفي ألثنا إلى الهرب يخرجوا ونصلحوا الحرم فخرجوا في صفيه صف فيه عمر وصف فيه عمزة لما رأى الكفار ذلك لم يتجرأوا لعلمهم بجراءة عمر وبقوته فلم يتجرأوا على أن لم يتجرعوا على أن يؤذوهم وهكذا أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بقي بما بعد هذا إسلامه معلنا إسلامه كل ما أراد أهدنا يؤذيه تغلب عليه أهدنا أعطيه من الشجاعه والقوه ولما هاجر المسلمون إلى المدينة كان من أول المهاجرين هاجر ومعه أنه عشرين من الصحابة ونزلوا بالمدينة وكان أيضا يتعاطى التجارة ويأتيه أرباح وكان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وينفق ايضا على المستضعفين من المهاجرين من مكه ومن غيرهم وفتح الله تعالى عليه ولما تعينت ابنته حفصه عرضها على ابي بكر اترغب ان زوجه حفصه لم يقل شيئا ثم عرضها على عثمان فذكر ثم قال انه بدا لي ان اتزوج ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح صهر النبي صلى الله عليه وسلم اي انه زوجه ابنته كذلك ابو بكر زوجه ابنته عائشه فكلاهما الزوج صهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي أسفاده ومن هدف أنه كان يوافق يوافقه, يوافقه في القرآن أبي عدة آيات فمنها اسرى بدر لما جئ بهم أشار أمر بأنهم يقتلون لأنهم أخرجوا لأنهم آذوه وأشار أبو بكر الى أنهم يفدون فأخذوا منهم فدية نزل القرآن منكرا أخذ الفدية منكرا من الأسرى فقال الله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يؤسسنا في الأرض يعني حتى يقتل قتل أرضيكم من الدنيا يعني أنكم أخذتمهم لعجل المال ثم ادخل عمر وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يركيا فقال ما يركيكما فقال عرض علينا العذاب أزنى من هذه الشجرة ثم قال لو نزل العذاب ما نجا منه الا عمر لانه كان صارما ولانه صمد وقال اقتلوهم لانهم اخرجوا كعذب كذلك ايضا ذكر انه قال له بعض الاهود ان جبريل عدونا فقال عمر من كان عدوا لله وملائكه توجب الى هناك قال فان الله عدوا للكافرين فنزلت على لسان عمر او نزلت موافقه لكلام عمر كذلك ايضا اعتبت انه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فانه يدخل عليه الندم هو عند ذلك نزلت آية الحجاب، في قول الله تعالى وإذا سألتم أنما تعلمت ألوانا وراء الحجاب هذه أيضا من موافقاته قال مرة يا رسول الله لو اتخذت من مكان إبراهيم المصلى نزلت الآية واتخذوا من مكان إبراهيم المصلى موافقة له ولما رأى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا يعصينا ويتظاهرنا قال عسى ربه ان صلى كن اي له خيرا من خن فنزلت الآية اتى ما قال عمر اثبت صلى الله عليه وسلم قال انه كان في الامم قبلكم محدثون فايكم بهذه الامه محدث فانه عمر او فان منهم عمر وذلك لانه يصيب ما يقوله يقول بعض الصحابه ما اختلفنا في شيء الا جاء القران على ما يقوله عمر فضائله كثيره منها لما اعترك على النبي صلى الله عليه وسلم والنساء يرفعنا صوتهن عند ذلك اختفينا فظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هؤلاء النساء كن ضافعتن صوتهن ولن نرأ أين تسكتن فقال أي أدوى فأفتهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رأىك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك إشارة إلى أن الشيطان يهرب منه أما خلال فترة أبت من استخلاف ابي بكر لما أضر أبابة الوفاة اختاره خليفة ونعم الاختيار فانه لم استخلف ضبط امر الامه وفتح الله عليه اوتعت لزمله كنوز وكسرى وكايصر ووتعت نصر ووتعت الشام كله والعراق كله وتوالت الفتوحات إلى فرسان وتجاوز ايضا الى بعض افريقيا كلها بتدبيره رضي الله عنه فضبط الأمر واختار أن لهم القدرة والأهلية على تولي القتال رضي الله عنه وقد جاء ما يدل على الإشارة إلى خلافته من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رأيتني على ذئر أنزع منها يعني بالدلو يعني ينسح من البيع بالدلو فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبهم وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها من خطاب فاستهال في يده ضربا فلم أرى أذكريا من الناس يفلي حرية حتى روي الناس وشاربوا وضربوا بعطل إشارة إلى طول خلافته وإلى انتشار الإسلام في زمنه وإلى ما يسر الله على يديه من الفتوحات ونفسر الإسلام رضي الله عنه كان قتله على يد مجيسي يقال له أبو لؤلؤ هذا المجوسي كان صناءا يعمل الأرح أرضها التي كانوا يطهنون عليها ثم ان مولاه أو سيده الذي هو المغيرة اصطلح معه على وريبة يقول أنت صناع اذهب أفنع للناس واعطني كل يوم من درهمين فجاء إلى عمر وكان اشفع لي إلى مولاي يخفف عني الضريبه فقال عمر أنت الصناع فلا تعوقك أن تصفل كل يوم من ثلاثة اربعه أو أربعة فقال أنا أصنع ان لك عصى أي رحى يتهدد بها الناس في أطراف الأرض ففضل عمر وقال أهم بقتلك أو قتلا للعجز لما كان مره او يصلي فجر عباد ما كبر جاء ذلك العجز ومعه السكين لها طرفان لها عدان من هنا ومن هنا وقد سقاها سما فطعنه ببطنه ثلاث طعنات فانتبه الى من وراءه وقال قتلا للسكب ثم اتقدم عبد الرحمن بن وصلى بهم صلاة خفيفة ثم خرج بعمر رضي الله عنه وهو ينزف دمه بقي ثلاثة أيام ثم مات رضي الله عنه خلافته أنه عشر سنين انتشر بها الاسلام انتشارا واسعا مما حببه الله تعالى إلى الأمة فكان محبوبا عندهم ولا شك أن هؤلاء الخلفاء خلافتهم حق أبو بكرهم مع أمر إلا يشكوا إذلك إلا أهل الرائب والعياذ بالله ولا يلتفتوا إلى من طعن بخلافتهم أولاده بقية سيرته نقرأها غدا إن شاء الله الله أحسن الله يكمل هذا الشيخ هذه أسئلة من الشبكة هذا الأخ ان أقرأها حسب برودها الاخ مصطفى من مصر يقول الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى يقول إننا نحبكم في الله وأنا أبلغ من العمر أربعين سنة متزوج ولي ثلاثة ابناء أعمل في مجال السياحي وأنا الآن مدير لاحدى اكبر الشركات السياحية في الغردقة بالبحر الأحمر يقونا في حيرة الممال وذاق صدري من هذا العمل الذي أنا فيه وأريد أن أضع لديني وأثر بنفسي وأسرتي إلى الله وزوجتي منتجمه إلى الحمد وأولادي يحفظون القرآن للمهم في آخر الكامل ما هي نصيحتكم لي هل أثر عمل هذا مع أنه في السياحة وهو في نوع من الاختلاط وفي زيارة في المعابد في مصر وغيرها فبماذا تنصحوني وجزاكم الله خيرا يا الله ورزقنا جميعا حبه وحبنا يحبه ونقول إذا كنت متمسكا من دينك يحفظون يحضون القرآن وزوليتك مضاءة صالحة وقد أصبت رزقا بها ذا الأمل فلا من أمن أنك تزاوله ولا محبور فيه إن شاء الله إذا اتنزهت عن الكسب الحرام واقتصرت على الحلال وأخذفت ونصحت في عملك هذا الذي نراه سواكم الأخت خيريه ابن الكويت تقول هل تجوز العباءه المذهبة على الرجال لا تجوز لا يجوز على الرجال أن يلبسوا الحرير ولا الذهب لعموم الذهب والحرير الحرام على رجال أمتي خل للنساء هذا إذا أعرف بأنه ذهب، الزري هذا يقول ليس بذهر إنما هو مصبغ وأنه أيضا فيه شيء من في الفضة هكذا يقول الذين يعرفونه ورخب معاذ من ليبيا يقول ما حكم الصلاة في منزل بني بالربا المال مال الله إذا اخرج صاحب هذا المال هذا المال بنا به مسجدا فالمال مال الله فالصلاة هي جائجة إنما إثمه أبن الاختسب وإذا تخلص منه بنا به مسجدا فانه يتخلص إن شاء الله من فرنسا تقول هل يجوز المرأة ان تلبس عباءة من لون معين والجلباب من نوع آخر لا مانع إذا كانت العباءة مثلا سوداء والقميص اهمر فلا مانع أو كذلك من الألوان إن شاء احمد النصر أحمد مصر يقول قال أحد الصوفية إن الإمام مالك رحمه الله قال من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تصوف وتفقه فقد تحقق فما معنى ذلك إذا كان يريد التصوف الزهر أبل يهو لباس الصوف خلا معنى وذلك لأن الزهر في أهد أهد بكر في أهد مالك يسمون صوفيه لانهم يلبسون الخشن من الثياب يلبسون صوف المعز او صوف الظحن فيسمون صوفيه لانهم جفار ولم تكن معهم طرق الصوفيه التي تجدلت افقا من الثالث وما بعدها فهم بريئون من ذلك فاذا ثبت هذا اعمالك فانه يقولوا الا بدأ ان يكون المتصوف زاهدا متقللا من الدنيا رغبته بالآخرة أكثر من رغبته بالدنيا هذا الذي يحمل عليه كلامه <تصفيق> الله ومن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأولاد عمر أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح وزيد من ابن بن عمر غرقية أمهما أم كوثوم بنت علي بن أبي طالب وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كوثوم بنت جرول الخزاعية وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر أمه أم ولد يقال لها لهية وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيها وعياد ابن عمر أمه عاتفة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف وفاطمه بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر وزينب بنت عمر اخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر ولي الخلافة عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر وقتل في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سن اختلاف أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة ثمتي عشرة سنة إلا عشرة أيام وقيل إلا اثنتين عشر وقيل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه بعد العصر وهو يومئذ صائم سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين وله من الولد عبد الله الأكبر وأمه رقية ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره وعبد الله الأصغر وامه فاخته بنت غزوان واخت عتبة وعمر, وعمر وخالد وأبان ومريم أمهم أم عمر بن جند بن عمرو بن حمحمه من الأز من دوس والوليد وسعيد وأم عثمان أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزون وعبد الملك لا عقب له مات رجلا وامه أم البنين بنت عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن زيد وعائشة وأم أبان وأم عمر وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة وأم خالد وأروا وأم أبان الصورات أمهم نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص بن عامر بن ثعلبة ابن الحارث بن حصن بن ضمضن ابن عدي ابن جناب من كلب بن وبره أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة. بنت عسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشميا أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وله من الولد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة وعمر بن علي وأخته رقية الكبرى وهما توأمان وأمهما تغلبية والعباس الأكبر بن علي يقال له السقا قتل مع الحسين وإخوته لأمه وابيه عثمان وجعفر وعبد الله بن علي أمهم أم البنين الكلابية وعبيد الله وأبو بكر ابن علي لا بقية لهما أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية ويحيى بن علي نات صغيرا أمه أسنى بنت عميس ومحمد بن علي من الأصغر لأم, و... لأم, و... لأم ولد درج وأم الحسن ورمله أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى ورقية الصغرى وأم هانم وأم الكرام وأم جافر اسمها جمانة وأم سلمة ومينونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات علي لأمها في أولاد شتى وكانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأياما على اختلاف في الأيام قتل وله سلاث وستون فقيل خمس وستون وقيل ثمان وخمسون فقيل سبع وخمسون عام الجماعة سنة أربعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ويذكر أولاده ولا يذكر شيئا من سيرته ولا من فضائله التي تميز بها ولأنه يكتفي بما ذكر في الكتب المطولة التي تحتوي على فضائل هؤلاء الصحابة وكذلك غيرهم وقد ذكرنا بالأمس بعد فضائل ابي بكر وفضائل عمر ذكر هؤلاء اولاد عمر رضي الله عنه اشتهر ان كنيته ابو حفص ولان حفص هذا ولد صغيرا أو قبل الاسلام ولاجل ذلك ما ذكروه في اولاده ويمكن أنه أخ لحفصة من أمها فيكون ولدا لعمر ولد له من زينب هذه ولد ابنة وابن حفص وحفصة أشهر أولاده رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب الذي حمل السنة والذي حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما زادت أحاديثه على الألفين وهو من اختهر من أولاد الصحابة ويعد من المكترين الذين روا عددا كثيرا من السنة وعمل إلى أن زاد على أو بلغ نحو أربعة وثمانين عمره يعني قارب التسعين كنيت أبو عبد الرحمن فاجرة أبي صحبة أبيه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه عرض يوم أحد ليقاتل في السفرة عمره أربع عشرة ولما كان يوم الخندق بلغ خمسة عشر فعجازه النبي صلى الله عليه وسلم والخندق سنة خمس يمكن أنه ولد قبل الهجرة بعشر سنين ومات في حدود سنة أربع وسبعين يكون عمره أربع وثمانين كذلك خفصة بنت عمر أهداء النفات المؤمنين وأمها وأم عبد الله زينب بنت مبعوذ فهما أخوان من الأن والاب، ولها أخبار ولها سيرة الثالث عاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم الجميلة من ثابت بن ابي الأقلة وهو الذي يكون جدا لعمر بن عبد العزيز أمن أمه الرابع والخامس زيد الأكبر ابن عمر ورقيئة أمهما أم كلهم علي ابن علي بن أبي طالب وذلك لأنه تدوج ابنت علي وأمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل نسب قد ينقطع إلا ما كان من نسبه. بحيث أن أم كثوم كانت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجها أمك. السادس والسابع زيد الأصغر وعبيد الله. ابن عمر ابن عمر امهما ام كلثوم بنت جاره الخزاعيه قيل ان اسمها ملائكه وسمى زيد لان زيد الاكبر الذي امه ام كلثوم بنت علي مات صغيرا التاسع عبد الرحمن الاكبر ابن عمر العاشر عبد الرحمن الاوسط أبو شحنة ذكر أنه جلد في الخمر، وذلك لأنه لما دخل في مصر كان هناك شراب لم يشعر بأنه من المسكرات، فشربه مع بعضهم مع آل قدامه وكان عمر رضي الله عنه. شديدا على الذين يشربون المسكر فخاف ان يقال ان امر يتساهل مع ولده فحاول وعزم على ان يجلده ولو كان متاولا لانه ما ظن ان هذا يسكر شراب بمصر يسمى الطلاق لم يسكر ولكن يقال ان كثيره يسكر ومن غيرته رضي الله عنه ان جلده وجلد ابن مرعون الذي نهم عبد الله وامه ام ولد يعني امه مملوكه واطيال ولدت له عبد الرحمن الاوسط الثالث عبد الرحمن الأصغر يعني جاء كان له ثلاثة كلهم عبد الرحمن مات الأول ثم الثاني ثم الثالث بعد أمه أم ولد أيضا يعني مملوكة اسمها فكيها هي بعده عيار بن عمر امه عاتق بنت زيد بن عمرو بن نفيل بنت عمه لأن زيد بن عمر والد سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب بعده عبيد الله الاصغر وقد تقدم عبيد الله الاكبر عمر سمى عبد الله وعبيد الله وعبيد الله الثاني ويمكن أن عبيد الله الأول مات في حياته الأصغر أمه السعيدة بن ثرافة الأنصالية من بن عمر بن ابن أباده فاطمة بن فأمر أمها أم حكيم بن فرحالة بن إشار أبعدها أم الوليد بنت أمر يقول وفيها نظر يعني هل هو حقيقة أن له بنت قال له أم, أم الوليد يمكن أنها خاطمة التي قبلها أبعدها زينب بنت أمر اخت عبد الرحمن الاصغر يعني من امه أمه أم ولد يقال لها أبو كيها وهكذا أولاده رضي الله عنه يمكن أن عددهم أقد يبلغون سبعة أشهر من الذكور والإناث يقول ولي الخلافه عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر اقتل في اخر الحجه سنه ثلاث وعشرين من الهجره وهو ابن ثلاث وستين وهو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدار سنة اختلاف اقتله كما ذكرنا بالامس غلاما مغيره الذي يقال له غير زده لمي ويكنى أبا لؤلؤه بعدما دخل لي صلاه الصبح كان معه خنجر له راسى وقد ساقاه السمى بعدما طعنه ابقي ثلاثه ايام ثم مات رضي الله عنه الثالث من العشره عثمان بن عثمان رضي الله عنه يكون يتعوه أبو عبد الله عثمان بن عثمان بن عبد العاص ابن عمية بن عبد شمس بن عبد منات يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد منات لأن عبد منات له أربعة أولاد هاشمس بن عبد منات ونوخال ابن عبد مناف وعبد شامس ابن عبد مناف وعبد العزى ابن عبد مناف نفاق عبد مناف الاب الخامس أمه أروى بنت القرائز أبن رضيعة ابن حبيب ابن عبد شامس بن عبد مناف تعتمع أم آبه بعبد شمس أم أرى يقال لها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطالب يعني أنها أم أعمة النبي صلى الله عليه وسلم أم حكيم أعمة النبي صلى الله عليه وسلم اسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتين من بلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان اولا تزوج الرقيه قبل البعثه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ان في سبب زواجه انه قد خطبها ثم خطبها بعده ولد ابي لها. وذلك قبل النبوة وكان ولد أبي لهب أقرب فظن أنهم سيزوجون عتبة ابن أبي لهب دخل مرة على أمة له تتكهن فقالت أحييت يا هذا ثلاثا ساترا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى كي تتم عشره انقذت يا هذا حصانا زهرا. لا لقيتها حصانا بكرا وانت بكرا قد لقيت بكرا يقول فتعجب كيف تقول اني اتزوجها وقد خطبها ابن عمها ولكن أقدر الله أنه هو الذي تزوجها وبعد ذلك هاجر لما حصل الأذى على المؤمنين بمكة انتقل قال هاجر إلى الحبشة وبقوا هناك مدة وسمعوا أن أهل مكة قد اصطلحوا مع المؤمنين بمكة فرجع مع الذين رجعوا ولما رجعوا اذاهم على شدتهم فهاجر الى المدينه وبقي في المدينه وتوفيت ارقعيته في سنه ثنتين لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم بدر تخلف عثمان يمرض امراته ومات لما فعل غزو ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي قد ماتت فزوجه بأختها أم كلثور وبقيت عنده وماتت في حدود سنة سبع ثمان ولذلك سيقال لخذ النورين أي أنه تزوج بنتين به فلما ماتت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا بنت ثالثة لذوجناها عثمان فهو ثالث الخلفاء الراشدين يقول أبو الفطى به عقيدته قالوا فثالثا فقلت مجاوبا منبائع المختار عنه باليدي صحر النبي على ابنتائه ومن هو فضلين فضل تلاوتين وتهجدين يعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس النورين بصحر محمدي فيسم هذا النورين وصحر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتائه كان من خيار الصحابه رضي الله عنه. وهو الذي كتب المصاحف لما كان في خلافته قدم اليه عزائفه فقال ادرك الناس قبل ان يختلفوا في القرآن فاني قد شاهدت منهم اختلافا في قراءه القران فعند ذلك كانت الصحفه عند حفصه فدعا بتلك الصحفه التي كتبت عند ابي بكر وأمرهم أن ينسخوها فنسخوها بالمصاحف وأرتل إلى كل الجهة مصحفا وأمرهم أن يقتصروا عليه ولا يقرأ إلا بما فيه فلذلك يقال في هذه المصاحف هذا بالرسم العثماني فأكد ثم إن بعض الأعراب من الإراق ونحوه أنكروا عليه أنه قرب اقاربه لأنه كان يحب أقاربه ان أن القربان اقارب أقارب الوالي في قوله تعالى ما أننا خدمتم شيء فأن الله يقوم سأولي الرسول ولذي القربة كان أبو بكر عمر جعل للقربة بن حاشم وأما هو فإنه جعل معظم أبن عبد العزة الذي هو جده أج... أنه أثنان بن أثنان بن عبد عاصم بن عمية بن عبد شمس جعل بني عبد شمس وجعل بني هاشم فنقم عليه لماذا ننتصر اسيره الخليفتين قبلك واجتمعوا عليه وتالبوا وحاصروه وكان قد مروان بن الحسن اي انه ابن عم وولاه الكتابه فروي ان مروان أكتب كتابا وختمه بختم عثمان وفيه قتل بعض الاشخاص ولم يشعر به عثمان فعثر على ذلك الراكب الذي معه ذلك الكتاب وإذا فيه كتابة أولي ختمه فكان ذلك مما أحفظ كثير من اولئك فعند ذلك تعلبوا عليه وحصروه ولم يكن أهداً يغلب له لأنه كل ما جاءه أحد ينتصر له رزق صرفهم وقال يحفظني الله ان لا احد يحرسني ولو انه اذن لتعلم اهل المدينه ورد اولئك الطائرين وقدر انه قتل ولما قتل ان لم يكن هناك احق الخلافه من علي رضي الله عنه يعب الخلافة وحصلت الفتن العظيمه وذلك لأن معاويه ابن ام عثمان معاويه بن ابي سفيان وابو سفيان اسمه ساخر بن حرب بن اميه وعثمان اسمه عثمان بن عثمان بن عثمان بن ابي العاص بن اميه يجتمعان في اميه فعند ذلك غاضب معاويه وجاء ليطالب بدم عثمان وحفلت بينه بين اهل العراقيم الثلاث مقتلة عظيمة وقعت الجمال بين عليين وبين الذين مع الطالحة والزبير يقول لبي أنه عشرة آلاف ثم وقعت الصفين يقول لبي أنه يقارب سبعين آلاف فكان ذلك كله بسبب أولئك الثوار الذين تاروا على عثمان رضي الله عنه يقول ولي الخلافة إثنتي عشرة سنة إلا عشرة أيام وكذا إلا إثنين عشر هذه مدة خلافته فهو أقوال من الذين قبله لأن أبا بكر خلافته سنة ونصف وعمره عشر سنين ونصف وعثنان ثنتي عشرة أكتل في الحجة وأكثروا الصحابة بمكة في الألحج سنة زمان عشرة أليلة أهل... زمان عشرة خلت من حجة بعد الأصر وكان يومئذ صائم وكان حياته يحيي إلا إله حتى قال بعض الشعراء أضحوا بأعش مطاع وأنسوا جودي به يقطع الليل تسبيحا وقرانا كان قتله سنه خمس وثلاثين وعمره اثنتان وثلاثه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبره بقوله بشره على بلوى تصيبه اما اولاده فله عبد الله الاكبر امه رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوا في ربنا ست سنين ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره ولعله أكبر أولاد عثمان وعبد الله الأصغر أمه بها ختابة أبن الغزوان أختبت أبن الغزوان وعمر وخالد وأبان ومريم أمهم أم عمر، أبنت جندا بن عبر بن هممه الأزم من الأزمن دوس والوليد وسعيد وأم عثمان أمهم فاطمة ابن الوليد بن عبد الشمس ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخلوق وعبد الماليت إذا أقبله مات رجلا أمه أم البنين ابنت عينة بن حصنب الفليلة من, من, من زيد وعايشة وأم أبان وأم عمر وأمه النرملة ابنت شعبه بن ربيعة وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بن سفرافيسة ابن الأخراس بن عمرو بن زعلبة ابن الحارث بن حصن بن بن بن, بن, بن بن بن عدي بن جناب إذا يكون مجموع أولاد القرآن أناسا أن خمسة عشر من أدة نساء ويمكن أن نبلغهن أن أم إنها أتى أولاده. الرابع علي رضي الله عنه وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه أبي طالب ابن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر علم النسب أن أبو طالب يسمى عبد المناف وهو الذي أهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفره أباد موت جده عبد المطلب وكان شفيقا عليه وحاول المشيكون أن يقتلوه ولكن منعهم فتركوا لهيبة أمه أبي طالب عمه أبو طالب اسمه عبد المناب ولكن الرافضة غلوا في علي وقالوا إن أباه عمران إن اسم أبيه عمران وأنه المذكور في سوره آل عمران في قوله تعالى على ابراهيم وعلى عمران على العالمين وما علموا ان هذا انما هو والد مريم بنت عمران التي ذكرها الله في قوله ومريم بنت عمران التي احسنت فرجها وغفلوا عن الايه التي بعدها اذ قالت امراه عمران رب اني ارسلك ما في بطن محرمه ولكن هكذا يكون يتعصب هؤلاء الرافضه ام علي فاطمه بنت اسد بن عشم بن عبد المنال من بني هاشم وهي اول هاشميه ولا هاشميا وهاجرت الى المدينه وماتت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لها ام البنين ويغلقها ايضا الرافضه هناك قبر في البقيع تخيل الى الرافضه انه قبرها فهم ياتون اليه ويتمسحون به اقبر ام علي قبر ام البنين تزوج فاطمه من ترسل الله صلى الله عليه وسلم فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وام كلثوم هؤلاء اولاده من فاطمه اقرات الامام المعاصرين من الرافضه ان محسنا مات بسبب عمر بن الخطاب انه جاء وطعن امه التي في بطنها وأنها أسقطت هذا الغلام حياً ومات ولأجل ذلك يلأمنا دائماً عمر وهذا كله كذب والصحيح أنه مات أبد ما ترأر أنه يمكن مات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبد ما ترأر فمات صغيراً